مَنَعَ عِلٌّ الخيرُ معتدٌّ أثينٌ عُتِلٌ بعد ذلك سنينٌ أن كان ذا مالٍ وبنين إ تُتْلَ عَلَْ آياتُنَ قونَ أَسَاق الأأَوَّلين سَنَسهُ على الخُُّون إِا بَلَنَهُم كماَم بَلَونَ أأَصْحابَ الجََّةِ إِذْ أَقسَمُ إذْ أَقسَمُ لَا يَصْرم مُصْحين وَلَا يَسْسْنُون فقافَ عَلَهَا قائِفُ مِ ربِّك وهم نائم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 ان لكم لما تحكمون سالهم ايهم بذلك زعيم ام لهم شركاء فلياتوا بشركائهم فلياتوا بشركاء ان كانوا صادقين